إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق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 İlla kileri ve amelü salihat, lerm ajanı اليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود Vama nıqmu minhum illa an ve lâr, vallâhu şeyin şehid. İnnâ lâzzîn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 ذلك الفوز الكبير